حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاك الحق من ربك فلا تكون من الممترين